بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطائرين فالكلام فعلان في أن الهدي هو ثابت في مال الصبيب أو أنه على وليه وصل الكلام إلى الوجه الثاني من النصوص الخاصة الرجل الثاني <تصفيق> أو الوراي الأولى؟ عندي تعليق على ما اعتبرت معاوية من عمار. أنا ما ذكر عن الاستفسار لا. ويمكن أن يقال. بأن قوله عليه السلام ومن لا يجد الهديا منهم فليصم عنه وليه أن الوجدان المنفي هو المعنى الأعام من وجدان الصبي ووجدان الولي حيث يصدق على الصبي اذا كان وليه قادرا على ثمن الهادي يصدق عليه انه واجد للمال ولو بلحاظ مال الولي وحينئذ فالمنظور إليه هو فرض عدم وجدان المال لا من قبل الصبي ولا من قبل الولي وبناء عليه فلا يستفاد من المعتبره ثبوت الهدي في مال الصبي لانها انما تعرضت فرض عدم الوجدان وأما في فرض وجدان الصبيل المال فهل يثبت الهدي في ماله أم لا هذا أمر لا يمكن استفادته من مفهوم الشارط الوجه الثاني وهو الرواية الثانية الثاني. وهي صحيح زرارة باب سبعة عشر من أبواب أقسام الحاج حديث خمسة قال عليه السلام إذا الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلدي لبوا ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وإن قتل صيدا فعلى أبيه هذه الرواية وقع الكلام في أن الضمير في قوله ليس لهم ما يلبحون هل يعود للصغار او يعود للكبار يعني للاولياء فهنا تصوران التصور الأول أن الضمير يعود للصغار ليس لهم ما يذبحون كما فهمه صاحب المستمساك حدس سره بقرينة الضمائر التي بعده حيث قال ليس لهم ما يذبحون قال الإمام يذبح عن الصغار و يصوموا ثم قال ويتقى عليهم عليهم يعني على الصغار ويتقى عليهم فظاهروا سياق الضمار أن مرجع الضمير هو الصغار وحينئذين فيمكن الاستدلال بالرواية على أن ثمن الهادي في مال الصبي. من باب نكته الامضاء بيان ذلك ان قول السائل ليس لهم ما يذبحون يدل على ان مره هو ثبوت الهادي في مال الصبي ولأجل ذلك سأل أنه لو لم يكن الصبي واجدا للمال فماذا يصنع إذن فبالنتيجة ليس لهم ما يذبحون دال على ثبوت الارتكاز على كون الثمان في مال الصبي وجوابه عليه السلام لأنه حينئذن يصعن الصغار ويصوم الكبار بمعنى ان الولي اذا وقع التزاحم لديه بين ان يذبح عن نفسه ويامر الصبي بالصوم أو أن يذبح عن الصغير ويصوم عن نفسه فإن المتعين هو الذبح عن الصغير وأن يصوم عن نفسه اذا فجواب الإمام مشتمل على امضاء ذلك باز لا <كت> من لحظه وش الدم ان يكون في الصغار والكبار حتى يكون له حتى يكون له التزاحم يمكن لو أن عن القضية وعن الناس. لا أنا في مورد التزاحم يعني. خب يعني مثلا شو ما في لحظة واحدة لخفض من الثراء يعني قرض. مو الكلام في الذل كلام في في المال. ما في في المال ناظر شيخنا ليس لهم ما يذبحون يعني ما عنده أموال يشتري. طوف الأموال عنده هذا هو قل ففرض الرواية عندما قالت يذبح عن الصغار ويصوم الكبار فرضت ان الولي مواجد يعني الولي عنده اموال لكن لا تكفي اما ان يذبح عن نفسه او يذبح عن الولي بهذه العقل والزمان والمكان والزمان والمكان والممجد هذا التفور الاول وهذا ما أشكل عليه صاحب المستمسك حينئذين بأن <تصفيق> نعم صاحب المستمسك قال الضمير يرجع إلى الصغار ومع ذلك فالاستدلال بالرواية هو الآن الاستدلال هو في الضمير يستضغر عود الضمير فلا الاستدلال بالرواية بعد فرض أن الضمير يعود إلى الصغار هل يصح الاستدلال بالرواية على أن الهدي في مال الصبي أم لا شاهدنا في هذا الآن وصاحب مستمسك يقول لا مع ذلك مع أن الضمير يعود على الصغار لا يصح الاستدلال بالروايات على ثبوت الهدي في ماله والوجه في ذلك أنه صحيح ان قول السائل ليس لهم ما يذبحون يكشف عن أن المرتكز لديه هو ثبوت الهادي في مال الصبي ولكن جواب الإمام عليه السلام من أنه حينئذ يذبح عن الصغار ويصوم الكبار لا يستفاد منه الانضاء أي انضاء هذا الارتكاز آيته أن الإمام أجاب عن هذا الفرد وهو فرض عدم وجود مال للصبي، قال بأن الولي يغذح عن الصغير سواء كان قادرا على الدفع عن نفسه أم لم يكن قادران قادران بناء على الاستدلال بالرواية وتمانية الاستدلال بالرواية السابقة في الروايه السابقه قال ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه بينما هذه الروايه قالت نوح يذبح عنه وليه ويصوم عن نفسه تلك الرواية قالت ومن لا يجد الهدي منهم فليصوم عنه ولو ما قالت يذبح عنه ويصوم عن نفسه وهذه قالت إذا ليس لهم ما يذبحون يذبح عنهم فلا بد من تقييدي اطلاق الروايه الاولى بمفاد الروايه الثانية بان يقال من لا يجد الهدي من الصبيان يذبح عنه وليه فإن لم يمكنه، فالفال يصوم. إذا فالأمر بالصوم مقيد بعدم قدرة الولي على الذبح عن الصغير. التصور الثاني في هذه الروايه ان يقال ليس لهم ما يذبحون مرجع الضمير للاولياء بقرينات الضمائر السابقه قال فإن لم يحسن أن يلبي لبوا لبوا يعني الأولياء عنه ويطافوا يعني من قبل الأولياء به ويصلى يعني اولياء عنه ثم قال ليس لهم يعني للأولياء ما يذبحون ظاهر السؤال بقرينة الجواب ليس للأولياء ما يذبح ما يكفي عفوا ما يكفي للذبح عنهم وعن الصغار ليس لهم ما يذبحون يعني ليس عندهم ما يكفي للذبح عن الطرفين فأجاب الإمام قال إذن يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ان على هذا التصور الطرفين يعني اذا الولي ما عنده قدره ما عنده ما عنده للطرفين ما عنده أن يذبح عن نفسه عن ما عنده ما عنده ما عنده ما يكفي, يكفي للذبح عن الطرفين من يذبح عن الصغار أو يذبح عن نفسه الإمام قال يذبح عن الصغار ف قد يستدل بناء على هذا التصور على أن الهديات في مال الولي بوجهين الأول الأول أن يتعرض للعدل الآخر، حيث قال بأنه ليس لهم ما يذبحون، فأجاب الإمام: إذا يذبحون عن الصغار ولن يتعرض للذبح من مال. صغير ليس للكبار ما يذبحون لم يقل الإمام في الجواب اذن فليذبحوا من مال الصغار عدم تعرضه لهذا العدل قرينه على ان ثمن الهادي متعين في مال الولي لا يجوز استيفاؤه من مال الصبي وهذا ما بنى عليه سيدنا قدس السر في المعتمد. ولكن قد يقال على المبنى الصحيح من ان احتمال القرينه الحاليه مما لا دافع له فكل مورد يحتمل فيه قرينة حالية اتكأ الإمام عليها في مقام البيان لا يمكن العمل فيه بالإطلاق إذ لا يمكن نفي القرينة الحالية وفي المقام من المحتمل أن الإمام عليه السلام إنما أطلق ولم يذكر العدل الآخر وهو اخراج الهدي من مال الصبي لعدم توفر مال له أثناء حجهم به فإن مقتضى العاده عدم نقل مال الصبي معه إذا حج به فلعل عدم تعرض الإمام لهذا العدل بلحاظ أن المتعارف هو عدم توفر مال لله أثناء الحاج إذن فمع احتمال القرينه الحاليه لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات ان المتعين هو كون الثمان من مال ولي نعم. ثم أنه المتعارف عدم من أخذ المال الصغير وجعتوه قرينا. نعم. والحال أنه إذا حج به يذهبون بكل بالمال الذي يدخل بشؤوني في حزوم الدنيا فهذا متعارف أن يأخذ المال الهذي معه. فكيف تقولون أنه غير متعارف؟, متعارف؟ في لبنان أنه غير. يخرج إذا إذا أخذوا صبي أخذون أمواله لا لا تأخذ الأموال ولكن أموال الحاج بما فيها هذه يأخذونها معه. الولي هو وهو بقاعد يحج به بعد. إما أن يقرر من الأول أن يدفع عنه الهذي أو لا إذا كان من مال الصبي يدفع فيأخذ مال الصبي معه. مال الهذ. هذا ليس لا ليس شاهدا. خوف إذا كان المتعارف عندكم هذا لا لا لا عش فقط في لبنان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذه قضية عامة كثيرة قضية عامة من يحج من يحج بضديه هذا جاري يعني في تدريف. كل مكان أن الص أن الصدي معهم في الحج لا يأخذون معه أمواله الخاصة لأن أنتم لا تفرقون بين الأمور لا لا يأخذون أمواله الخاصة يأخذون الأموال تكليف الحج مصاريف الحج يأخذون ليس كل الأموال وفاقوا بينهم خلق ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> على طبق ما تفهمون. فالوجه الثاني للاستدلال أن يستدل بالذيل وهو قوله وإن قتل صيدا فعلى أبيه بتقريب أن كفاره الصيد مع أنها لتنسوك جعلها الشارع على الولي فمن باب أولى جعل ثمن الهادي عليه بلحاظ ان الولي هو المامور بالذابح عن الصبي لانه المامور بالاحجاج به وهذا مبني على دعوى اولويه فمن يصدقها يتم عنده الاستدلال الوجه الثالث عتره اسحاق بن عمار باب سبعة عشر من ابواب أقسام الحج حديث اثنين سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم <تصفيق> فقد يقال ظاهرها ثبوت الهدي في مال الولي واذبعوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم وهنا ملاحظات الأولى إن عنوان الغلمان فما يطلق على الأبناء فإنه يطلق على العبيد وبالتالي الروايه مجملة لاحتمال ان المقصود بغلمان لنا هم العبيد. ماليه اطلاق لغني باب يسمع اطلاق لغلمان يسمع سيد شيخانا الاطلاق فرق عديد المراد الاستعنالي الشكل انت المراد الشخص المراد الاستعمالي. هل المراد من المملوك أو المراد من الولد فعلا. ليس الكلام في المراد حتى في شك في اصل المراد الاستعمالي يعني لا يطلق المن على الصبي على الصبيان اقول يحتمل ان المراد هو الاضبيان يحتمل ان المراد الاستعمالي منه هو العديد قبل اطلاق نثبت الاثنين شكل المراد الاستعمالي كيف تستخدم الاطباق اطلاق مو مرحلة المراد الجنسي شيخنا اول يثبت المراد الاستعمالي شنو هو ثم يتهثث باطلاق اما اذا شكوا في اقرب المراد الاستعمالي مثلا الشارع عندما يقول انه فلان عليه مثلا نثر شارع عندما يقول خذ ما لن اينما أينما وجدته وادفع إلينا الخمس الخمس في روايات الشارع استعملت في الخمس الإصطلاحي وهو الذي ينقسم إلى سهم الإمام وسهم السادة واستعملت في الصدقة خمس المال يعني صدقة إذا شككنا في أصل المراد الاستعمال الشارع عندما استعمل هذا اللفظ. استعملوا في هذا المعنى واستعملوه في هذا المعنى هل نتمسك بالاطلاق كلام الشك في اصل المراد الاستعمالي نعم لو احرضنا المراد الاستعمالي ان مراده بالخمس هنا جنو خمس الاصطلاحي تشككنا ان الماءونه او بعد المؤونة نقول مقتضى الاطلاق هو فاذا حصل الشك في اصل المراد الاستعمالي لا مجال للعمل بالاطلاق هذا تيار في كل إذا صى ان في المراد الاستعمالي نعم و هذا مذكور في كله. إذا شكوا في أصل المراد الاستعمالي نعم أما إذا شكوا في المراد الجديد لا شكوا في المراد الجديد بعد الفرار عن المراد الاستعمالي هندقوا في إطلاقهم يمانع دعوؤ ها هو ف هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني ملاحظة ثانية أن قوله كلهم كلهم يغتسلون هل القول هنا مأخوذ على طقيات أو على نحو موضوعيات؟ فإذا قلنا بأنه ملحوظ على نحو الطريق يعني هم المأمورون بالغسل انما انت شنو واصفه فالمأمور بالغسل والاحرام هو من نفس الصبي والولي مجرد مبلغ واسفة في الناقل إذن فمنظور الرواية عينئذين للصبي المميز لأن المأمور بالغسل والحصبي المميز فلا يمكن التعدي بمجلولها للصبي الذي يحج به اما اذا قلنا بان نقول لهم على نحو الموضوعية بمعنى ان المامور بالاحجاج هو الولي ومن شؤون احجاجه امره فان الامر من شؤون احجاجه اذن فحينئذ يصح صح بالرواية بالروايه على ثبوت هدي الصبي في مال ولي الملاحظه الثالثه تادبنا مختصر ما <تصفيق> ان قوله واذبحوا عنهم غاية مجلوله ان وظيفة الولي الذبح عن الصبيل فهي في مقام بيان ما هو وظيفة الولي وأما شن الهدي هل يأخذه من ماله أو من مال الصبي فهذا مما ليست الرواية في مقام بيانه إذا إذا قلنا بأن الرواية في مقام البيان من جهة أصل الذابح وليس في مقام البيان من جهة شرائطه فلا دلالة فيها على كون الثمان في مال الوليد فالمتحصير عدم تهيئة الاستدلال على ثبوت الهدي في مال الصبي. أو مال الولي من هذه النصوص هل المرجع السيد الخوئي فالمرجع هو مقتضى قاعدة التي ذكرناها فيما سبق والحمد لله رب العالمين يكفي الكلام في الكفارات